كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد كتاب أنزلناه إليك لتخرج يريد ابن ربهم الى خيره العلي العظيم